فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَيُ رَضِلُ الظِّلُّ يَدْعُو الْفَنَا وَهُو بَيْتًا فَذَٰلِكَ يَوْمَ يُنْظَرُ إِلَى النَّارِ الَّذِينَ كَانُوا يُكَذِّبُونَ ஜீம் <mongress> <mongress> <mongress> رغم دنس تلميع العين بـ و هو وادي وَمَا يَحْصُرُهُ